لا يحب, لا يحب الله الجهر بالسوء الجهر من, من القول إلا ما ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدو خيرا أو تمتوه أو تعفو عن سوء فإن الله, فإن الله فإن الله كان عفوا قديرا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون, ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرين يرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين احد منهم بين احد منهم سوف يأتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألو فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله فقالوا أرنا غَثَّ ثُمَّ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ وَآتَيْنَا مُوسَى سُلْطَانًا مبينا ورفعنا فانقه الطور بميثاقهم وقلنا وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت واخذنا منهم ميثاقا غليظا بِمَا نَقَضُوا مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِم بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهِم بِكُفْرِهِم فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا وَقَوْلِهِمْ إِنَّ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 غيبات احلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا واخذهم الربا وقد نهوا عنه وعن وأطل... اكلهم اموال الناس بالباطل واعددنا للكافرين منهم عذابا اليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما انزل إ وما وماأَزِل منِن قاب مكَ وَ المقيمِينص لا تَلَ وَتُونَثنك تَ وَمُمنونَ منِله واليَومآاقِِ أولكَ سَتيهِم جرًا العظم الله الله